بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل لله وسلم مبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحاب أجمعين أما بعد فهذه مواصلة في القراءة في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الإسم من صفاته ويدل أيضا على الصفة التي في الإسم الآخر بطريق اللزوم قال الشارح رحمه الله تعالى إن الاسم يدل على الصفة التي تضمنها وعلى صفة أخرى تضمنها اسم آخر بطريق اللزوم مثال الخالق دال على الذات أولا، وعلى صفة الخلق ودل على العلم الذي تضمنه اسم العليم وعلى القدرة التي تضمنها اسم القدير كيف دل على العليم والقدير وهو اسمه الخالق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 لو أن أحدا صنع جهذا من المسجلات يمكن يمكن يصنعه وهو ما يدري كيف يصنعه لا يمكن يصنعه وهو أشل لا لماذا ليس له قدرة قال المصمم رحمه الله تعالى وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد فهذه الدلالة الثلاثة في إيه؟ اسمه سبحانه وتعالى دلالة مطابقة ودلالة تضمني ودلالة اللزوم. فدلالة المطابقة دلالة على كل المعنى على الذات وعلى الصفة، كدلالة العليم على ذاته سبحانه على وصفة العلم معه، ودلالة تضمني الدلال دلالة على جزء المعنى كدلالة, سبحانه كدلاله هذا على ذاته سبحانه وتعالى وحده أو على الصفة وحدها ودلالة اللزوم دلالة على خارج عن هذا لعلة يلزم منها او للزوم شيء لهذا الاسم لا ينفك عنه فمثلا الخالق فهو يدل على الذات وعلى الصفه صفه وصفة الخلق معا بدلاله الايه المطابقه على الذات وعلى الصفه بدلاله المطابقة وعلى الذات وحدها وعلى الصفه وحدها بدلاله التضمين وعلى العلم والقدره بدلاله اللزوم لانه يلزم من الخالق خلقي الله صلى على خالق يلزم من ذلك أن يكون عليما قديرا لأنه ما يخلق إلا العليم وإلا القديم ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الله في سورة الطلاق على الله الذي خلق سبع سنوات ومن الأرض مثلهن يتنزل أمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حافظ كل شيء هم فيلزم لصفة الخلق وصفه سبحانه وتعالى بالعلم والقدرة قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقد وكذلك اسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك فإن كان مقصود السائل تعيين مسمى عبر ما عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكر ما ذكره فيقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله الله من الكتب فإن الذكر مصدر والمصدر ثارثا يضاف إلى الفاعل وثاره يضاف الى المفعول فاذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر واذا قيل بالمعنى الاول كان ما يذكره هو وهو كلامه وهذا هو المراد في قوله ومن اعرض عن ذكري لانه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن, فمن, فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وهدا هو ما أنزله من الذكر وقال بعد ذلك قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العد له، فثواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هدايا أو نحو ذلك، فإن المسمى واحد. كل هذا بين اختلافي التنوع، بين اختلافي التنوع. لا. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفات المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن على هذه الجملة ما الشيخ مثل أن يسأل عن السلام المؤمن وقد علم أنه الله لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك قال الشارح رحمه الله تعالى الآن مثل من مؤلث رحمه الله قال إذا كان مقصول السائل يعني الذي يسأل عن تفسير آية من القرآن إذا كان تعين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف المسمى هذا الاسم لو قال فما معنى قوله ومن أعرض عن ذكري ما المراد بذكري هل هو مضاص إلى الفاعل أو مضاص إلى المفعول يعني هل المعنى من أعرض عن ذكره إياي أو المعنى من أعرض عن ذكري الذي أنزلته إليه يستمر يجوز أن المعنى من أعرض عن ذكري أي عن ذكره إياه كما قال تعالى وأقن الصلاة لذكري سبب إضافة إلى الفاعل عن ذكره إياه إذا قصد بهذا المعنى عن ذكري عن ذكره إياه يبقى هذا من باب الإضافة إلى الفاعل المراد ذكري هو مضاف إلى الفاعل أي لتذكرني بها فالمعنى لذكري أي لذكره إيه أو أن المراد لذكري أي ما أنزلته من الذكر ما أنزلته من الذكر أو بعذارة أحسن ما أنزلته من الكتب فالمعنى من أعرض عن الكتب التي أنزلتها ليذكر بها وهذا المعنى إلى اللفظ أو إلى السياق أقرب لقوله فإنا يأتينكم ينكم مني هدى فمن اتبعه هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري إلى قو... إلى آخره يعني ما أنزلته من الكتب ويقول الموظب هنا الش... الشريعه كلها بقى أعرض عن ذكري أنا عن شريعتي أنا كنزلتها على محمد صلى الله عليه وسلم نعم والمراد بالذكر هنا هداه الذي أنزله لأنه قال فمن اتبع هداي وقال ومن أعرض عن ذكري ويكون هذا التفسير أشمل وأعام لأنه لا يخالف ما جاء في التفسير الأول وهو ذكره إياي يعني ذكر العبد إياه لأن الذي أنزله الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن الأمر بذكره عز وجل فيكون التفسير الثاني إيه أشمل ومن أعرض عن ذكري يعني عما أنزلته من الكتب فإن له معيشة ضنك عن الشريعة كلها سواء ما كان فيها من أوامر وهي الأمر بذكر سبحانه وتعالى والأمر بالصلاة والأمر بالحج أو اجتناب نواهي اجتناب الزنا اجتناب الربا كل هذا من ذكره الثمن أعرض عن الشريعة كلها فإن له معيشة ضنك وسيحصل له الفساد في كل جزء من جزء حياته نعم ولكنه عبر في الإعراض عن ذكره لأن فيما أنزله من الهدي تذكيرا للإنسان وانذارا له وتخويفا فهنا إذا سأل عن ذكر فقيل له الذكر قول, قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر صار تفسيرا صحيحا وإذا سأل عن ذكري فقلنا له ذكره ما أنزله من الكتب على عباده صار معنى صحيحا لأن اللفظ صالح لهما جميعا فهذا من اختلاف التنوى طهرة يفسر المفسر الذكر بما يذكره به العبد سبحان الله الحمد لله إلا إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا كل ذكر وهذا المعنى صحيح لأن اللفظ يتناوله وطهرة يقول ومعرض عن ذكري يعني عن شريعتي كلها الأوامر والنواهي وهذا أيضا تفسير صحيح لأن اللفظ يتناوله. فهل يسمى هذا تضاد؟ ما يسمى هذا تضاباً إنما يسمى هذا اختلاف تنوع فلا تعارضاً لأنه يمكن الجمع بينهما أما اختلاف التضاب فهذا لا يمكن الجمع بينهما أبداً وهل هذا اختلاف تنوع أم تضاد؟ اختلاف تنوع لأن المعنى الثاني لا يضاب المعنى الأول فكل ما أنزله الله عز وجل فهو مستلزم لذكره وهو تذكير لعباده إذا قال من هو القدوس قلنا الله من السلام الله لكن إذا قال ما القدوس ما السلام هنا يختلف الجواب لأن سؤاله بما يدل على أنه أراد المعنى يعني ما معنى القدوس وما معنى السلام أما إذا قال من القدوس ما يمكن أن تفسر القدوس له بل تعين المراد به المسمى بهذا الإثم وهو الله سبحانه وتعالى ففرق بين سؤالك من القدس وما القدس فمن القدس سؤال عن ذاته سبحانه وتعالى من القدس؟ الله يعني من الموصوف بأنه القدس؟ الله ما القدس؟ يعني ما معنى القدس فتخبر بالمعنى قال المصنف رحمه الله تعالى من العقل نعم وما غير العاقل يعني ما المعاني وكذا ما هذه للزواج قال المصنف رحمه الله تعالى إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعباره تدل على عينه وإن كان فيها من الصفه ما ليس في الاسم الآخر كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور الرحيم أي أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه قال الشارح رحمه الله تعالى وهذا يعني أحمد والحاشر والماحي وكذا باعتبار إيه باعتبار المسمى وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الله والغفور هو والرحيم هو, هو القدوس والسابع باعتبار المسمى وأن الله مسمى بهذه الاسماء كلها اما باعتبار المعنى لا المعنى يختلف المعنى يختلف الغفور له معنى الرحيم له معنى السلام له معنى القدس له معنى باعتبار المعنى مختلفه لكن اعتبار الذات فكلها أع... كلها اعلام تتضمن معاني كمال الله سبحانه وتعالى المعنى الموجود في السلام مش هو المعنى الموجود في الغفور قال الشارح رحمه الله تعالى وهذا أيضا جواب ثالث إذا قال من القدوس من السلام من المؤمن فقل عالم غير والشهادة أو الذي وسعت رحمته كل شيء أو هو الغفور الرحيم هذا جواب ثالث غير السابقين لكنه في المعنى مثل من عرفه بالذات لأنني عندما أقول هو الغفور معناه ما فسر, لي ما فسر لي معنى القدوس ففهم مني أني أريد تعيين المسمى الذي هو بالذات لكنه عبر بمعنى آخر جديد قد لا يطرع على بال فأتى باسم يدل على صفة ليست في نفس الاسم المسؤول عنه انظر ثلاثة أنواع الآن يعني معناه قد يكون التفسير للكلمة تفسيرا للمراض بها بقطع النظر عن صفاتها، وقد يكون تفسيرا للكلمة من حيث معناها الذي تضمنته وقد يكون تفسيرا للكلمة لمعنى آخر يوصف به من يراد بها مثل الغفور الرحيم السميع العليم إلى آخره وهذا يجاب به إذا كان السائل يعلم وقد نجيب بهذا على من يقول من هو القدوس ومن هو السلام أقول هو شديد العقاب لمن عصاه لأنني أعرف أن هذا الرجل يقيم على معصية الله فأريد أن أذكره أو مثلا أن يكون السائل لي إنسانا مشفقا على نفسه خائفا أن يكون السائل إنسان مشفقا على نفسه خائفا فأقول في معناه هو من كان على حسن ضم عبده به لماذا؟ لأذكره بحسن الضم بالله ولا شك أن الإجابة لمثل ذلك لغير غرض بعيد قال المصنف رحمه الله تعالى ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظمه بعض الناس مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فقال بعضهم هو القرآن أي اتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة هو الله المثيم والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سنعان الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيمة وعلى جنبتي الصراط صوران وفي الصورين أبواب مفتحه وعلى الأبواب سطور مرخاه وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط قال فالصراط المستقيم هو الإسلام والسوران حدول الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط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 وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعمثال ذلك وكل هذا صحيح كل هذا صحيح من أفراد هذا اللفظ هذا كله يضرب شيخ الإسلام أن على اختلاف التنوع حتى يتبين في التفسيري أن السلف لم يختلفوا في هذه الأيات اختلافها الضاد إنما اختلافه اختلافها التنوعي فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة ولكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها قال الشارح رحمه الله تعالى إذا فهمنا إذا فسر الثلث كلمة بمعنى وفسرها آخرون منهم بمعنى آخر باعتبال أن هذه الصفة تشمل هذا وهذا فهو من باب اختلاف التنوع اهدم الصراط المستقيم ما المراد بالصراط؟ معناه الطريق الواسع لكن ما المراد به الإسلام هذا قول فالقول الثاني أنه القرآن والمؤلف جاء لكل من هذين القولين بدليل من السنة لكن هل يتناسيان أبدا لأن الإسلام هو ما في القرآن وحينئذ فلا تضاب بينهما سواء فسر بأنه القرآن أو فسر بأنه الإسلام إذن لماذا فسر الصراط بالإسلام وبالقرآن؟ وهذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف طباب بدليل أن كل واحد منهما لا ينافى الآخر. طيب نكتفي نكتفي هنا. سون في الثالث. اللهم صل على على مسلا وصلى محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين.